فهم الايه على الوجه الصحيح اذا فهمنا الان إن انك اذا قلت هذه المباركه فلان مهميت انه ان كان شيء حصل بعد موته فهو حرام ولا يجوز بل قد يصل الى حد الشرك الاخر وان كان من في شيء حصل في حياته وكان سببا له فهذا لا باس به كما لو أن شخص أشار على انسان تاجر أن يبني مكتبه طلابة العلم واستمرت هذه المكتبة يطالع فيها طلاب العلم وينتقل بها ومات الرجل فنقول هذه من بركة فلا ولا باس بذلك لأنه حقا هو الذي كان سببا لوجودها نعم رابعا فهم الآية على الوجه الصحيح مثال ذلك قوله تعالى إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ان يسعى بينهما فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما ان يكون من قسم المباح وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان أنه قال سات أنس ابن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهليه فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فانزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان ليس أن ال وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد ليس المراد به بيان أصل حكم السعي أصل, أصل حكم السعي أصل. و... أصل حكم السعي وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه حيث كانوا يرون أنهما من أم الدهالية أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله <تصفيق> هذي الآية قرأها الإنسان أول من قرأها إن الصفاء والمروة من شعائر الله من حج البيت او الاعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما فانه يظن ان السعي ليس بامر مشروع غايه ما فيها انه جيش مباح لكن اذا عرفنا سبب النزول عرفنا ان المراد بنفي الجناح نفي, نفي التحرج الذي كان يصيبهم عند السعي بينهما كان السعي من أمر الجاهليه فتحرج عن المسلمون وقام عباده جاهلية فلا نطوف, فلا نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليها الطوف به. فتبين أن المراد بنفس الجماع ليس بيان حكم اصل أصل ليس المراد به بيان حكم السعي وإن مراد المراد به نفي التحرش الذي وقع في نفوسه أما حكم السعي فإنه يفهم من قوله من الله فإذا كان من الله فإن من تعظيم شعال الله من تقوى القلوب فيكون امرا مطلوبا فهذه اربع فوائد لمعرفة اسباب إيش؟ النزول النعم عموما لفظا وخصوص السبب اذا نزلت الايه لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله ولكل ما يتناوله لفظها لان القران نزل تشريعا عاما لجميع الامه فكانت العبره بعموم لفظه لا بخصوص سببه مثال ذلك ايه النعم عموم اللفظ وخصوص السبب اذا ورد نص من الكتاب او السنه على وجه العموم وكان السبب خاصا فهل يختص الحكم بهذا السبب او يعمه وغيره نعم الجواب الثاني الجواب هو الثاني أي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولكن يعلم أن خصوص السبب إذا كان وصفا أو معنا من أجله ورد العام فإنه يختص بهذا المعنى أو الوصف مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس من الفرق ليس من البر الصيام, الصيام في السفر لو أخذنا هذا اللقاء على عمومه لكان الصوم في السفر مخالفا للبر سواء شقا أم لما اليس أليس كذلك؟ نعم لكن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه والناس حوله ينظرون ماذا يحصل له فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر فهذا العموم يتنزل على من كانت حاله إيه؟ مثل حال هذا الرجل في دليل أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر وعليه فخصوص السبب إما أن يكون خصوصا عينيا أو خصوصا وصفيا فإن كان عينيا فانه لا يخصص به العموم قطعا وإن كان وصفيا فانه يخصص به العموم لأن حقيقة الوصف أنه عام أليس كذلك إذا قلنا ليس من البر صيام من شق عليه الصف هذا عام لخاص عام لكنه خاص بحال معين وهي حال من يشق عليه الصوم فانتبه لهذه النقطة لأنها مهمه إذ قد يقول قال أنتم قاعدة أنه ليس من البر الصيام في السفر نعم فقاعدة أن العبرة في عموم الله وهذا الأفعاد ليس من البر الصيام في السراء مطلقا فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على حال مخصوصه ويحال من, من شق عليه الصوم نعم مثال ذلك ايات اللعان وهي قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى قوله ان كان من الصادقين ففي صحيح البخاري من حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال ابن أمية قد فمرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك البينة نعم البينة أو حد في ظهرك فأما على النصف المعنى أقم البينة وأما الرفع التقدير عليك البينة البينة أو حد في ظهرك البينة أو حد في ظهرك فقال, فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ فنزل جبريل فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون ازواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث فهذه الآيات نزلت بسبب قذل هلال بن مثل لمرأته لكن حكمها شامل له ولغيره بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره قول ولن يرون أزواجهم يعني بالزنا يقول الرجل إن امراته زنا فيقال قال البين فإن قام بينا اقيم عليها الحل يقيم عليها الحل رجما أو جلدا خطا خطأ خطأ إن كان قد جامعها فهو رجل وإن لم يجامعها فجل طيب إذا أقام البينه فقد علمنا الحكم إذا لم يقم البينه فإن أقرت ثبت الحكم بإيش بإقرارها وحدت وإن أنكرت جرى اللعب جراء النيا ومن هذه النقطه يختلف قذف المراه الزوجة وقذف غيرها لان قذف غيرها اذا وصل الى هذه النقطه جلد القاذف ثمانية جلد ولو كان من اعدل الناس ولو كان المتهم اهل الزنا الا اننا نشترط في هذا ان يكون المتهم عفيفا فان كان غير عفيف فان القاضي يعذر ولا يحد في هذه النقطه يختلف الزوج والغلو نقول للزوج لم تقم البيع ولم تقر المر فعليك اللعان كيف اللعان اللعان ما اتي بهما القاضي يقول للزوج لاعن فقل أشهد بالله أن زوجتي هذه قد زنت أربع مرات ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم يقال لها لاعني أنت فتشهد أربع شهادات بالله الله إنه لمن الكاذبين وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هذا هو اللعان وإذا تم وجب التفريق بين الرجل والمرأة وحرمت عليه تحريما مؤبدا إذا ما سبب النزول آية, آية اللعان أن هلال المؤمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك من السحماء فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم الآية عاما بدليل أنه أجرها مع, و... مع ويمر العجلان نعم رابعا طيب وفي قوله رجل وجد مع امراته رجل يقتله فتقتلونه أم كيف أصلا نقول لو قتله لو قتل الزوج هذا الرجل وهو على امراته فإنه لا يقتل لكن قوله فتقتلون يعني إذا لم يقم بيجن أما إذا أقام بينه فإنه لا يقتل انتبه لهذا يعني إنسان لما دخل البيت والعياذ بالله وجد رجلا على زوجته يفعل بها فأخذ السيف فقد الرجل نصفين هنا قتل الرجل هل يقتل هذا الزوج او لا نقول لا يقتل اذا ثبت ذلك ببينه فان لم يثبت فهل يقتل الجواب نعم يقتل وعلى هذا تنزل الحديث فإن سعد بن عبادة لما نزل قول الله تعالى والذين يرمون أدواجا والإن الذين والذين يرمون محصنا ثم لما تبى أربعة شهودات فجدوهم ثمانين جل قال يا رسول الله كيف يكون هذا أجد لكا ابن ابن لكا على زوجتي وأذهب لأجيء بابات شهداء ما يصير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غير سعد والله إني لأغير من سعد